فضيلة الشيخ عطي صقر المعروف عند أكثر المسلمين أن الكلاب نجسة نجاسة مغلظة لكننا نرى بعضهم يداعبها دون حرب بل أصبح بعض الناس يربيها معهم في شقتهم فما رأي الدين في ذلك ذكر العالم الإسلامي كمال الدين الدميري المترصى سنة 808 هجرية في كتابه الجامع حياة الحيوان الكبرى ذكر أن الكلاب نجسة سواء منها المعلمة وغير المعلمة والصغير والكبير وبه قال الأوزاعي وأحمد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وكذلك الإمام الشافعي ثم قال لا فرق بين المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين كلب البدوي والحضري وذلك لعموم الأدلة أما في مذهب مالك فهناك أربعة اقوال الأول طهارته الثاني نجاسته الثالث طهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره والسؤر هو بقية الطعام والشراب وهذه الأقوال مروية عن الإمام مالك الرابع أنه يفرق بين البدوي والحضري فالأول سؤره طاهر والثاني نجس ويحكى هذا عن الحسن البصري وعروة ابن الزبير محتجين بقوله تعالى يسالونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم ولم يذكر غسل موضع إمساكها كما احتجوا بحديث ابن عمر الذي رواه البخاري حيث قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبول فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك احتج الشافعية في نجاسة الكلب بحديث البخاري ومسلم الذي جاء في إحدى رواياته إذا ولغ الكلب في إلاء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات احداهن بالتراب قالوا ولو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته لأنه حينئذ يكون اتلاف مال وأما حديث ابن عمر قال البيهقي عنه أجمع المسلمون على أن بول الكياب ندس وعلى وجوب الرش من بول الصبي والكلب أولى فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب أو أن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزم غسله ثم قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عن هذا الحديث فيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير وقال أبو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات ثم قال النووي واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجائه فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عض من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن المالكيه قالوا كل حي طاهر العين ولو كلبا أو خنزيرا ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تابعا لنجاسة لحمه بعد موته هذا وجاء في كتاب كفاية الأخيار في فقه الشافعية قال النووي في أصل الروضة وفي وجه شاذ أنه يكفي غسل ما سوى الولوغ مرة كغسل سائر النجاسات وهذا الوجه قال في شرح المهذب إنه متجه وقوي من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعا إنما كان لينفرهم عن مؤاتلة الكلاب ثم قال صاحب الكفاية بعد ذكر نجاسة الخنزير وكيفية التطهير منها قال وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب فيه أقوال أحدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء، وكما يقوم غير الشب والقرض في الدباغ مقامه، وهذا ما صححه النووي في كتابه رؤوس المسائل. والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم لأنها طهارة متعلقة بالتراب. فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم والقول الثالث إن وجد التراب لم يقم وإلا قام وقيل يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني بعد عرض هذه الأقوال انصح باتباع رأي الجمهور في نجاسة الكلاب وعند التطهر من نجاستها يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراء وذلك لمن لا يحتاجون إلى معاشرة الكلاب أما من يحتاجون إليها في الحراسة والصيد ونحوهما فيمكن اتباع رأي المالكية في الاكتفاء بالغسل بالماء كما يمكن أن يستبدل بالتراب مادة أخرى كالصابون وذلك فيما يفسده التراب كالثياب وقد رأيت في فتح الباري استدلال ابن حجر بحديث الإذن في اتخاذ الكلب للحراسة على طهارته لأن في ملابسته مع الاحتراز منه مشقة شديدة فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل والله أعلم